اللهم أصدمت نفي إليك وفوضت أني إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت وحري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلك وبنبيك الذي أرسلك